يا الله يا ذي ما اطلع يا الله يا ذي كل الاسرار المن لك العب لا ضقت يجي لك تحفظ رجال الدم من كل غدار من حيله الخاين عات عملان يا الله يا دينك طلع كل الاسرار المن لك العب لا ضقت يجي لك تحفظ رجال الدم من كل غدار من حيله الخاين خدعات عملاه من بعدي الهاج اسرع العقل محتار واحتار التفكير العابر سبيل سمري فواجع ودمار القلب بيستاجع كبدي عليلا من بعدي الهاجس راع العقل محتار واحتارت افكار لعبر سبيل من ما تنسي ودمار القلب بيستاجع كبدي عليلا يا في الجو من دوله ضيا ازعجت يا اجواء اليمن كل الهلام تبتلي للمسلم على عبده وسراب مقصودش الاسلام تعميد الهلام الطايره في الجو من دون طياب ازعجت يا اجواء اليمن كل الهلام تبتلي للمسلم على عبده وسراب مقصودش الاسلام تعميد الهلام سياسة كفر وحياة كفار إنه عقيدتنا بخدعة وحلال قتلاك في الجنة وقتلاك في النار يا للرذى العبد من يا الله يا ذي منطلع كل الاسرار المن لك العبلة طاقت يجي لك تحفظ رجال الدين من كل غدار من حيله الخاين قد عات عمله الطايره في الجو من دون طيار ازعجت يا اليمن كل الاله اي المسلم للمسلم على عبدي واسرار مقصودش الإسلام تعني الاله